زُيينَ لَِّا صحبُّ الشَّهَواتِ مِن النِسَاءِ وَالْبَنينَ وَالْقَناطير الْ المُقطَرَةِ مِن الذهَبِ والْفِضض مِنَ الذهَبِ والالْفِذَّّةِ والالْخَْلِ الْ المُسََّمَةِ والْأَنعام والالحَرث ذلكَلِكَ مَتَعُ الحياةِ الُّنْياَا عِندَهُ حُسْنُ الْ